كَمَثَلِ الشَّيطَانِي إِذ قَالَ لِْإِسَانِكفُرُ فَلَنَّا كَفَرَ قَالَ إِن بَرِي أُِّ قَالَ إِِي بَرِي أُمِّكَإِن أَخَافُ اللََّ رَبَّ الْعَلَمِيين فَكَانَ عِقَابَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فيها فَكَانَ عِقَابَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 أصحاب الجنة هم الفائزون الله الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الجين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 سلنا هذا القران على جبل لرايتو خاشعا متصدعا لرايتو خاشعا متصدعا من خشيه لا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 له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض هو العزيز الحكيم الله